لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أَيَحْسَبُ الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بريق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر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 سمع الله لمن حمده الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين